ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقنوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك الجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين